국민 de la para el radio itens la manera de formar esto que giás, más detalles en avez- �ו Var faith وصدر الزكري في القوله يصيغ الزكعي ومصنع إلى قصة المنطاعة الحكم هو طالب يصيغ في القول يصيغ الزكعي ومصنع إلى قصة وهو يزد على القولي لا أحد إحراره وكذلك وهو أفضل الذي خلقه وصيغ الخير وصيغة الصم هي إما فيها تتعي وما يقوم بمقاها لأنها تتعي المضارف التي تجيئة الناس الأمر أو أي الحمد وقلنا سنة أمر إجازته عدد إجازته وعدده وداء الأمر لاجم الشريعة وإذا إجازت مختصف إجازة التطريق فلنجده وعدد إجازة إجازة التطريق أصميته أو الغيبية، انتباهة، أو غيره. اليوم نتحدثنا عنه بلالة المنطوطي وشناك المنطوط يحدثنا عنه بلالة الإثناء على الحكم على المساعدة نتحدثنا عنه جساكي هو الله، هو هو النهي كل ما كنت نحن من في أفرص هو طالب الفيرج بالطول بالصيغة التفاعد وقلنا أن التحقيق لا يشعر فهو لا يشعر فيه علوم ولا افتعداء على خذب المحققين إذا كان النهر هو طالب الفيرج بالصيغة التفاعد فإن النهل وقاله وقاله اخترتي في القوت وفي إيقاظه لا تفعل انني وقاله اخترتي في الشياء في اشتراب العلو والاستعلام هذا الشعر فيه العلو هذا في الحفظة لنا يعود هنا و ما رجحناه أنه لا يفترض للمصابة للهجوة والاستعلام كذلك هو طلب تنظر بالصيغة بالخول والصيغة وهذا تفعل لا تمرضوا فينا لا تأخذوا أمراجهم بيتهم بالضباط هذا النهج والنهج أقص من التحريف التحريف هو من لا يجوى به في, في الحصول بدوها إجعال الشعر لكن النهج أخط في في غطر صار قوية. لا تفعل ما يقوم بغطر إذا الثلاث طالب القرص بالحضر في الصيغة كما أن الأمر طالب الشعر بالحضر في الصيغة الأمر يزيد على الإجاب والنهج يزيد على التحرير والشكاة أمه يجل على منكم والنهز يجل على التحرير والسفاة والأصل في النوالي السفاة لأن ما يمع عنه الله عز وجل لا قادم كذلك فتبجاء لما نعضب عنه فتبجاء خير صحيح الأصل أجل فاة إذا, إذا وكلامه اقتضى منه التقييد الواضح في تفسيره وهو الاكثر معنى ان النهي ليس بقدره جزا الله الله عنا ذكاء فعلي ووطن الربا ان هي دابنا اربعه ووطن إلا, الا جاء طريقه يذكر على انها تلك او قد نهي ليكن صار بحيث يذو سوف تكون جمبة خاطئا قلواه يبدو على المحيط الأقل على الحوغية والنهي كذلك يبدو على الحوغيط فلا مدى من المصارحة للصرح كما أنه لا يبدو من المصارحة للصرح فإذا جاء المحيط سأخذ بالنهي عن الشيح عن الصرح وإلا لو كان سيسدًا نعبده عن اكتراف يعني فذقي الناس فعال قدر ما أشرع لي محمد ما قلوانا كنت سأطلق قدر لما تنعيدني لأن الشرجة كما مثلنا في الأمر لو قللوا سيئي بك ثم لأنك فعال قدر لا أعدك لو لمعا لو أنا كنت سأطلق قدر بل الامر المقصود به المداوله البادئه وكذلك النهي اذا جاءت طلب المبادره قلنا الامر جائز في الاقتراح على الصيغه اذ لا يوجد في صيغه الامر جائز في جاء الطلب فاداه الاستفهام بل اذيفته الامر كما قلنا في الاذن الجديده على افكر ان ما جده الشمس فوق لكن اصلها طم تتواجد في كل مره وعندها لكن الفكره انها اخذ التبر سوى في فكره فاذا لم يمكن فبدايه من هي العاده لا تستيعها وتعود في حساب بل هو يذيق افكر دل يجب التخيير التخيير بين الجنباحة أو التخيير في الأرض ورص حرج هذا يدد على الجنباحة إذا جاء الأرض على التخيير تلقى على الجنباحة إذا جاء الظبط لو نقص على نفس التخيير فهو يدد على الجنباحة ورصة والناجم بالتحرير والتخيير يوفي الحرم إلا إلا جاء قارين إلا إلا جاء قارين تطريقوا أن تفعلوا لا تفعلوا قالوا أنه ليس للتخيير ليس للإباع مما التي قال لها إن الله بما جاء لنا هذا اللذين هذا اللذين فليس فعني مشهور عنها الخيط التخيير حيث عن الحظ وإن كان المصطوب لكن القرين هو الوعيد للجاهة هذا ما شاء من المفاجرة من المصطقة بلد على أنه يتوى عادل فالقالت ذلك تخيير من شاء في شاء في هذا منصوب الجهود على من طول طول ليس ينجو على التباح بما للقارئة التي تتفي بعدها أي جسدت إِنَّ أعكدنا للقارئين ناراً حاطة في سراء الضوء فأدى يبقوا أن ذات التخليل دائمه وإن فلقوا على التخليل ليجوزوا على التباح ما للتخليل؟ قارئة تطريق كما أن الأمر للإجار والنهي للتحليل ما للتخليل؟ هذا الكلام في دلاله في دلاله المطلق على الحكم وبقيه الكلام والضائم والضائم هذا هذا في المطلق دلاله التقدير على تعلق الحكم هو كلام النقص والله واجب الطايب والمتقن والمثبت من البديهيات هذه هي كتابه فكره الطالب في sura mesela mesela na na Turkisha قلنا المقص اما القول أقوم بتجه من يستحيب الكيميائي بتاع تخميل الكيمياء أما هو انتاج قيم كان ليها انتقاء استنادا للمصوره اخضر اخضر واحمر الاخضر هو اللي يقابل في الكيمياء بشكل يقابل بالثاني والثالث اما اوه اما 제� qualhiza الأرض ال Emmanuel إضاء ودجا果 و welche النواه دجا q IB و berحاص الدفليم دجا illing للدد د صد عن الحق المعنى الحق Impossible قال أنه يخصوا وأشهدوا إذا كتا يعمل. هذا ما أفعل ما أحب. هذا أفعل أشهدوا إذا كنت ما يعمل منه على الحكم بالكامل في غدر إفعالك الأصل أن الأوالي رجل إياه فنقول الإشهاد في بينيوان لا بل المستحف بوجود قارينة ما هي القرينة النبي صلى الله عليه وسلم بايع الشراشرة ولا تشهد فهذه الحاجة هي القارينة التي استعادتها لحمل الأمر من قصره إلى معنى الثاني ونفتش حدث قرارنا لأذي الله أخرى تصل في الأمرة من أصليه أو إنه ينفسي وذكرنا في التخليق معنى الآلة التي عنها فقوى من جهة الوؤمن ومن جاءت يفكر إنا أعكدنا للنالين نارا الحافظي سنال المريكة بعدها التخليق هو إيه يعني فعل ما سيء عن شئك كأنت تتتوعد إنسان أحياني إلى الواحد يستخدم في الوشحة أنا كل مساء ستحافظ على كذلك كذلك تستخدم ليس أن أجل طالب عنه وإنما يخطأ أن يبعى لما يجال فهو نجال طالب في المشيء الواحد من الإحرار فالقرار المسكات أو أحادية آيات أو أحادية أو, أو على حسب ما يدوح Now it's here, it's here. Aniquil sapa, aniquil. Aniquil sapa, aniquil sapa, aniquil sapa. Sat in the next. Abinu sapa, اي ما كان هو ده اللي ادى الضغط هو حق المنازع حق المنازع او نعم بتقولون على السؤال حاجه اخرى ويدعون ان مثل الخلاص فالصح هو الاستقامه الحقي او دعوه الى الله كيما حقك او زعامه في وظيفه يرى اني هذا يا صاحبي او خصم له حق بينه وبين غيره اذا انتهى او باءت تغييره حق تخييره بينهما في المحكمه ف يتصارح في حيث ينتفع احدهما من حقه في السكانه اما بالوظيف او بالغيره خاف من النزاع النبي عليه الصلاه والسلام كان يا مرضت رفع اخواتك في الكروت فرات الله يتشاجر في ديت حدوث عن الإقدام هذا يعني الإقدام عشار ديت عن بعض بعض من الزيت فوضع الإعداد الحقيقي شيئاً أي تصالح على بعض الزيت هذا الصفح يكون بإنكاء وبعض البيت. يعني المناح الإنسان لقدين على الشيء يأتي الأجل يأتي الأجل يأتي الأجل مثل مثلا الذي عليه الثاني يقول أنه لا لا أفضل نفيك والله أقول أعطيتك فالذلك أن يما يتفضل إلى الخضاء ويتحاكم تعال لتصالح علي ابن هي عليك الفتينه اعطيه ثمنه وقت وا و... فيتصالح ان وضع بعضه فبنا سيقولون انه عارف ان علي المساليه عليه لك ولكن ارضي تماما فتصالح عليه موعين يبعض طالما تقول يا بي شخص يقول له أنني مالي عليك يعني كنت أبوان أقول لا أقول له أني شخص وليك سيتصالح على أي رضي بما أنه يكفر أو يأخذ بدي شيء قد يقول لك الشيء في سبيسي بس الدجل. ولكن يستصالح عليه يقول أنا أقول هذا ولا أقارك فصلت قطر منازعا قطر قطر منازع لو لا يتنازع هذه الخطوط فسواء كان عنه بالكارك كما ذكرنا يقول له أنا ما فيك لأ الظهر أو أنه هو أفحف يقول له ولكن الآن نحن نمشي إذا أردت إذا أردت أن يشي العيدات التربيعية في مثالها الأمر فنقبل أخذ سلعه ولي قبل نمال إذن نصالح على ايوا هو الاطال عن حق او دعوه بعوى او اي يطري نزاع او تخاصم ويكون بك صلاح او انكار لاقلاع يعني انتم ترجع لي ليكي وانت ذاك تظن ان لك بين العالم ولكن على ما على شيء ما على شيء ما كما مثلنا على تيارة أو متاعي او غيرها أو على اتصاق بعضي يعني ما استطعتك بالماء طيب أعطي بعضهم ما وهذا الصرح قال نصنجوا رحمه الله قال النبي صلى الله عليه وسلم أشتركوا جاهزهم جانب بين المسؤولين قوله بين المسؤولين هذا ذكر حتى التفعر يجب يساعد بينه وغين كافر وعامر فيتصالح على أنك يجب هناك شرور يجب على التفعر لكن ذكره وعلي المسؤولين هذا ذكر الغالب وقوله جانب هذا ذكر مسؤولين إلا قد حد حرام حلالة أو حد حرام إذا كان هذا الصلحة يحج الحرام أو يحج الحلال غير الجالد قلنا أن الصلحة هو تنازل عن حق يرد للجسة أقولوا يا أبي أنا أبيت لك بمال ولم تأتي مال وأبحال سبي أعطني مال يقولوا لا أبي مال ولا أبي خمر أذهب للغاية هذا صفح حس حرافة ليس ليس لك يعني ما نتنافل وأقبل بهذه السيدة عدد المال لأنها نصفت على حرقك كيف مرحب؟ تتشاطي مع ذوكي لحقك فإذا بيصالحك واسمحك بحقك إشان تطلع ذوكي السيدة كلها نعلى وحرق لذلك شرحك أحلى او أو إنسان جعلب أن عليه الزيت فلم لا ينفيش طاحب الزيت ينجر ينجر هي على مهدد أقل من الحق يقول وانا لا تستمع بخطة كثيرة ولا ولا تستمع بخطة يقول لها لي يقول لا تعال ما على خطين طيب وفي خطين فصاحب النماد بدل ان ياخذ المياه اخذ اخذ 50 كل حاجه واذا سحب الماء او حق بيته وهو يعلم ان النبي النبي باخر ان ترى قطره احتياث فاحل فهذا العيش في حقنا ان ياخذ 50 والكان اس اس طالع الاخر 50 فإذا كان أنا لقص في أكدو حرامي أو تعد على حلالي لماذا؟ إذ لم يكن جاباً وقاراً جاباً سواء في إجراضي وإذا كان يقص يسمى إذن علماء بيه عنه إجراضي أو إجراضي الإنسان يأتي من مبلغ باي استراتيجيات تنمائيه و 800 مليون مليار في جاله يا كنزاي لاولا في التكلف اذا تقدر تشك في هو في الدماء في حق الناسة خطرة خيار ولكن هو يتنازل عن خيارة ويقبل بها هذا خطر خطر بإيجارة كأنه آجر الزيجة مطالب خيارة في ستة خطرة أو انجارة. أو يقول يوم عند خيارة ولكن لدي هذه المخجرة هذه المخجرة ولا في هذا المقتضى يمكن ان تاخذها قياسا فإن وصلنا الى هذا يعني سيقوم اخذ في مقابل مها يا هي هيع خطوه ديه هو كان في الحج ولف فينا ديه لانه في الصعابه او اديني لو وقت ما عندي عاد لك على جميع الديانات او ادينا وما عندنا عاده وافتكرني يا ترى فينا لغيرنا سنه ولا صادق حقي سنه وصرت في صرحوا قطعوا منازعه وتنازل الحقيقي للطارق المعارضة كان في تقرار حفظ السنة أو في إذكار كأن تنفر أحد طارق فلن عليك إليه في تطالح حفظين فيه فقالنا صلى الله عليه وسلم رحمه الله وصف هجاز وصف هجاز بيّن فيه إذكار حفظ وحفظين وحفظين وحفظين són gent de la i de la i se pot evitar el caràcter exagerat de 1000000. Per seguir el punt, sí. Si ha pogut notar que té, té un blensive of them perhaps bel عليم <اليكس> الخلافية عليم الخلافية عليم الخلافية عليم في شهر غضا موعد الشخي آت في حراض الواقع وتكتبوا بيحة ولا فارح عليها ولا فارح عليها وأتعجل فيخل تعبق وتعجل هذه ضعوة حتى اختلف الغلماء في حقوقي فبعض مطمئن يريبا قابلة عن ظلمي وأبوك وعضيه بعضا وبعضهم كما رحلت من حنابلة من من المهوض الموعي في وضع أنا آتك لما رحلت ونعطيه مال وعطيه بعضا أقول له وعلي تعالوا أنت صالح نصبع نعطيه كحد ولكن عند الآن ترقوا بأدنان وتجدوا مئة ومسا صالح عليها و عفئي المكيس فذل أن ترقوا في أشهر أخرى قدموها الحكاة وعف أضرب أتعدل وأضرب وعف أتعدل هذا يأكد فبعضهم قال هذا من ذلك آذي ذلك أضرني أذك وبعضهم قال ريكو كيفا لكنك جاء إلى وصولة حالك وفي التجاريخ السلام صالحا أن خيضوا علىها بصفة أجلاق صالت إنها لنا وقوطة عند أرحابك قال وقوطة أرحابك يضعونا أشياء ويعطوناهم طائباتيا وقتدف السلام في هذه المحر فالتجين يحلمون والله محبطاً وبعضهم حجازاً إذا كان لشعله في الشرطين ويشتغل معالي ويقوموا سبحان وبعضهم حجازاً فذكر المسؤول السورة من الصمش الجيش في شرطان الله رشيداً رشيداً رشيداً رشيداً رشيداً قال ذكرنا؟ يقوله أنا لك لي عليك ناقة حقة يقولوا ما أني أنت تلدن وفي المقضي أشهد إذا سعدنا خلاله أشهد سي عزم بعيد وفي في ولا شيء يتنازلت بأس السابق عبا تصابقا قال او بذين الجاب يعني عين تدع بذين الجماع تقول اولها انا بي عليك ناقة كل ما هي ناقة وطيش رجلها طيب ولا شيء ايش بعدها؟ هذه هي الذين في ذلك هل يجب أن يكون الزجارة؟ طالعا؟ قبل التفرق لا بد أن ينويه كذلك يقول له أعطيش خمسمائة دينار ولا فليس الآن؟ بعدها؟ لا تنظيم الزجاجة بها جارة لا بد أن حال وإلا لحظة دخل فيه بيت او على من سراتي في عقار كما مثلنا بالإيضاء يؤجر لهم بيته سكنهم بللهم يقولون ما اني وما اني نعقى ثلاث مين بيت موصد عندي بيت على ساطة وصح وريدنا قيارة تس أشهر فالآخر يريد الناقر ولا بسكتها أو البكاء والعين والمسكت يقول نحن تجعي هذا ما يتصالح على من في عقاري أو غيره في حقار أو الأرض يستفيد من شرطها أو بغيرها أو دافة يستأجيرها غيرها ولكنك إن عند عيش أو عيش ديذا او قال قال صالحه هذه هذه ذيقه صالحه او صالحه عن دين الذل ببعض الحاكه لك كل وأعلم حيماً من أجل ما غاد ولكن إذا تريد قبل الموحدات من أموال وتبرد من الباب لا أقول كما نقول لا أنا أنتظر في النذر وكومي إلا ما لي ولكن تقول يخاف وقد بعد سرطة سوريا يستمر هذه الأموال تقول كي تقبل بعض الأولى شيء ضيء فهي على بعضه حاجة أو حاجة فهذا أضح أجزاء ومصدرهم للقليل فيهم أضحنا بل رحمة الله ومنع أبو الله ومنع أبو الله ومنع أبو الله وشكتين للناس دائل على هذه الفترة. لذلك تصالحوا على شيء مصح للهذا قلنا انظر يكونوا معي قراري كما نسأل المصدف يأول أو معك لأنه كاف وهذا تعملين قدر الدين وليس أن يقول أن هنا أكبر أنك أعطيتني مالا فلو تنبر أعطيتك الثالثة على شيء المعزين ليس بقدر جدك سيماً لكي تبكر فجاذبك الصلحة جالب بين المسلمين إلا صلحة حظة حلالاً أو تحلى حراماً نعم ما يقول الله معناً لكي كنت لا يبقى أن تجربت الله وستكبرت الله وستكبرت الله فإن أجار أجار بين الدار وبينه الدار. لا يستنجه ان يعود اكثر على ال ال بين الجاري الذي دارت فيه حيث هو بين المداد وتحتاج اولا يجب ان تحتاج الى فهم المشكل ان تغريج المثال الثالث هو لا وان ثلاث وشن جاءت فتاه تحتاج فتغري في ابتدار لشجر سيتبرع هو ابتدار لا يثبت تجاه الكلام اذا يحتاج ان يغرس شجره في ابتدار جاه في دار نفسه يضع عليه شجره في سقفه بيته يحتاج الي ذلك ولا يتبرع على ان حكم ذلك هذا هو في القيام فقط هذا هو عزيز عزيز إلى حاجة تعمل على حق الناس و تعمل حق الغير بغير إذن ولكن هذه تعمل على حق الناس و تعمل هذا الحق إذا احتاج الضار دون أن تتضرر و احتاج هو فليس لك أن تعمل من هذا الوجهد. وقال نالينا حتى جار رب أن يؤذر على جدانيه كل مسألة يا رب كل قصر صحيح الله لهذا يكون ما الكلام عن السوسين وانتقى لينا بسات وثالث الذي كان الشركة والمساقات والمساقات لا تكثر عن الشركة والمساقات فكذا كان في بل والشركه والادخالات برتقالانات